Maula ya, صلي وسلِّم د aim أبدا على حبيبك خير الخلِّق كل aim Maula ya.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 البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي يا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي مولاي صل و سلّم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل يا علي يا ربي صلي علي, يا ربي صلي علي صلوة الله علي الله تمام يا رسول الله تمام يا رسول الله الله الله خير عباد الله خير حي فينا بهدا حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربا مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إيمي مولايا صل وسلم على حبيبك خير الخلق يكون يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله قلبي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا ما لقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل و سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن لي من مولاي صل و دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن لي يا ربي صل صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله يا عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقك